بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا ممكن. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراقا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ون السوء عليهم دائرة السوء ورضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرها ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا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 119. وينكثوا على نفسه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 114. السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 115. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما 116. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عن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 لم تعلموهم أن تقعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء